وكيف تكبرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقل طير ان مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله الَّ فَبَينَ قُن بِكُ فَصق تُ بِنَِّةِ إخُ 118. وشفى حفرة من النار فأنقذكم منها 119. كذلك يبين وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرِ 119. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما يومتا يرضو وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتون im mà niคm في رحمة الله